هو نفس الموضوع المنهج الذي صار عليه احمد والذي صار من قبله دقييم المخلد الذي بقيه اسلخ من أحمد. ثم قام بعض الافاضل الاساسة تم تخصصين بدراك بالدراسة في كتاب يسمى مقدما مزهد دقييم المخلد مثل وعد وعدد احاديثه ومدهج بخير في بسنبه وغير ذلك وقد اخذ هذه المعلومات كلها من ترجمة بخير المخلط في كتب التراج لا انه مسلم لانه على المسلم احمد ابن حمد. مسلم احمد كتاب عظيم وهو من اعظم دعوين السنة كما قلنا يقول انه احمد ابنه. عبد الله تحتضن لهذا المسلم فانه سيكون للناس اماما. فانه سيكون للناس اماما. فانه اختلت فيه المسلمون فليرجعوا بليه. فليرجعوا بليه. فان لم يجدوا فيه حيلة طضية فليس بحجة. او كما قال الامام احمد. ابو موسى المديني يقول مستد احمد صحيح. ابو موسى المدينة يقول ان مسى يراح ان يحمل كله صحيح. وهذا كلام غير صحيح. كلام ابو موسى المدينة في حكمه على مسى الاحباد لانه من الصحاح هذا كلام غير صحيح. وصحيح ان مسلم الإمام أحمد, الامام احمد في الصحيح والضعيف بل والموضوع. بل فقط ناس كانوا، لكنه قال أنه ليس فيه موضوع، ما فيه الطائف. أقرب الطائف لان أن نفسه قال ان في المزنة أحد الطائف، في المزنة أحد الطائف كان احد ساده غولة في صنع وغيرها من البلاد. لكن منعوا ان يكون في المسلم حديثا موضوعا. الحافظ العراقي تذذب هذه الدعوة. وجمع مئة المسلم اربعين حديثا موضوعا. جرى حوالي اربعين ان يزيد قليلا مئة حديثة التي حكم عليها العراقي ومن سبقه بالوضع. فان بذلك. الحاضر أن حزب عزقلي رحمه الله لغط على الصحف العراقي، وبخله من كثار اللي يكون في المصنف حديثا الموضوع، فرد على هذه الأربعين التي اعتقدها الصحيفة العراقي حديثا خفيفا، وسم كتابه. القول المصدق في ذاته على مستوى الإمام أحمد. القول المصدق في ذاته على مستوى الإمام أحمد. إذا قرأت هذا الكتاب، هذا الكتاب، لو جد هذا الحافظ النحزر رحمه الله أحياناً يجامل الإمام وأحياناً يكون صادقاً فضلاً عن العراقي. وهذا شأنه علم العلم السلام وخير خاصة حفظه محذر كان في هذه الأدب مع حتى انه انتقد على بعض أهل العلم في زمان انتقادات بين أقراده ولم يدلغ هذا الانتقاد مشاريخه فلما طلب إليه أن يمنز هذه الانتقادات التي في كذب الأشياخ رفض وقال التغيب ذلك في مخاضره ونسى بهذا منافاته في اقراض العلم فانه قد ابرد ذلك بعد وفاته بل بعد وفاته هو تدع ذلك النظر وطرع هذا النظر الشيء من ذلك ان الامام ابن حجر قد زد ودفع عن امام عبد الانام احمد يراد بإرادة الحديث الموضوع في هذا الكتاب هو كتاب القرد المسدد أنا أقول لك أحيانا تشعر بأن الحافظ عند حق وأحيانا تشعر بأن الحافظ متزاهل متزاهل في جهة في جهة إثبات الحديث لا في جهة السبب فهذه الحديث يصف منها بعضها للحافظ من عذر لرده ولا يسهده البعض الآخر الشيء من ذلك أن المسلمة فيه أحادث الموضوع قلت أم كسرت وأن من قال أن المسلمة فيه الحادث الصحيح والضعيف والموضوع لا شك أن ذلك صدر عن طمر أمر هذا الكتاب وستنبع سريدي ومتوقي ثم ان الامام احمد قد في كتابه هذا مع ان قلال وازين في الكثرة والعبد مسند اخر وحسن السيار احاديث كثيرة قد ساده احاديث كثيرة رغم سعد هذا المسند بل قد قيل انه لم يقع له جماعة من الصحارة الذين في الصحيحين قريبا من مئتين هذا قول في غيوب يعني بعض الناس قالوا ان مسجد ورحمة وضعوا متعاده وحسن سياقاته وتكتيبه فالسادة واحد الصحابة كافرة لماذا؟ لماذا قد الصحابة؟ لماذا لا أفضل متعلق للصحابة؟ مش لنشى احدث ولا احدث سنن إنما يرى احدث صحابة لا سيد صحابة قال انه هو أن نخرج حديث حوالي 200 صحابي لما كانت أردوه المسلم في أثنان كل صحابي على حدة قال فقد سادوا أحاديث حوالي 200 صحابي القول دا مبالغي مبالغ دا مبالغي فيه جدا في قطرة حديث 200 صحابي قول بعيد ولكن سادوا أحاديثا سياة الشهرة وكان يفتغي ان تفوتهم مثل حديث ام مزارع وهو من حديث عائشة هدى المخير مسلم ونشرت بمكان بحيث لم يكن يدع احمد ترك هذا الحديث يقول الشاعر عرشاكل بل نرى ان الذي ختل مسلم من الاحاديث شيء قليل شيء قليل وهذا اذا قوله من احمد من الشاعر عرشاكل لا شك أن هذا قرم فيه مجازفة أنه أحمد ابن لم يفده من الحديث إذا شيء جثير هذا قرم أيضا فيه مجزفة. لأنه إذا نرح هذا المسلم من بيني كم حديث 750 ألف حديث 750 ألف حديث فهذا المسلم الذي بين أيدينا لا يكمل ثلاثين ألف لا يكمل ثلاثين ألف فكيف يرقون المثلة ومثلة ألف حديث المنتقى من بين سبا ومية ألف حديث لم يكنه إلى شيء يسر الحديث بل هذا المستقل الذي بين أيدينا هو انتقاء لأعداد كثيرة من الحديث طلبة سبا ومية وخمسين ألف حديث فهذا الانتقاء بالنسبة لأصل لأصله الموجود عند الإمام قليلا جدا فكيف بالاحاديثة التي لم تقع لأعمل اتحام النمص. ولا تكون في بس معاذن. مسلم الشيخ احمد شاكر خد خدمة طرات قليلة. بأول خدمة عليه كلام من الشيخ احمد شاكر رحمه الله. وهو من عباد اظهر الافاضل بل هو فخر اظهر. هذا الأظهر صوج مثل هذا الإمام العظيم الذي عمل قاضيا شرعيا على مدار 20 عاما يعمل قاضيا شرعيا في المحاكم المصرية ثم كان أبوه شيخا أو وكيلا لمشيقة الأظهر فهو من بيت علم. علم وهو أيضا حسني النسب ينسى الى الحسن ابن علي ابن طالب رضي الله عنه فهو من بيدي شرف ومن بيدي العزن وعلم وصرفه الباقي منها الى الان وبلا مان واكثر ذلك اذيعا وشهرة واخر العلامة اللغوي الاذيذ الشيخ محمود شاكر حفظ الله تعالى وعطال بالقامة ولا هذا الموجود ينشره معزين الناس هنا وفلك. طب. على فكرة، هذا الحقيقة الشغف الشغف مشاكل في كمبي ولكن أيهاذ أيهاذ في مسلم يعني ردها جد الشرح مشاكل. لأن الشرح والمشاكل كان صار حديث. وهو محروض فهو لغوي ودرجة أولى لجوف الشيخ مشاكر بالوفة في المزد على حوالي سلسلة المجلد الثاني والمزد في أصل ست مجلدات الشيخ مشاكر لم يكمل المجلد الثاني الأول ثم الثاني ولم يكمله يبقى منه سلسلة ثم توفى غيره أو على عادته هذا لن يكون يكسلهم مصنخا لن يكون لا هذا جمع اصول المسائل اما الحديث له الشيخ عبد الشاكف رحمه كانت فيه من شيخي الشيخ محمد نسيب الدراعي رحمه الله فقد ادت على ديه الثلاثة سنين الحديث والعقيدة والثقة. الشيخ محمد نسيب الرفاعي لما سألني عن كنيتي فقلت له قبل اشباد. قال ايهات التبلغان لما? وهو الشيخ عن مشاكل كانت كنيته هذا قبل اشباد. فقلت له اتعرفه قال هو شيء. وقالت تلمزه على يديه في سوريا وفي مصر. فقلت كيف كان حاله? قال كان ملتنب بالسنة قائما بها. ولكن كان فيه دعابة مصيدة على منعج الاسم ولا حرك. فقلت قص علينا. قال رأنت اليه يوما. فقلت يا شيخ اما انا لك ان تكتب مصدحة كاملة قال أولياء في مصطفات كاملة قلت نعم. قال إذا أنت لست تبع أخوان أهل البيت قلت يعني أراك مصطفا كامل. قال نعم. فدخل أنا مصطف خرج فأثنى في رسالة مثل كف تسمى بيني وبين حامل الفقس بيني وبين حموض. فأتى الملكة المسألة الثالثة ملذمة حول خبصها وفتحها. ما هو هذا السوء؟ بعير هذا وصل بسكابي ولا خصل بسكابي. <تصفيق> الشاعر مشاكر بدأ في كتب كثيرة وهي كتب عظيمة تاريخ التاريخ وكتاب محلل النحل وكتب كتب كبيرة. لو أذننا لجاء من من أعظم مراجع الشعر. اكبر بعد الشيخ مشاكر الشيخ حسيني عاش. بعض المجلدات ولكن جهده ايضا يخصر عن جهد الشباب مشاكل ثم الجهد المفزول من هدى والهناس من بعض طلبة العلم لم يكن ياخدهم المسألة جيدا بل ولا خدمة رضيئة لان الشيخ مشاكل كان يعتمد على حوالي 15 مخطوط في هذا الكتاب نقر ذلك في المقدمة, في المقدمة في الكتاب هذا سألت الشيطان في الألباني عن مدى استعداده لإثمان المسند فقال لا يكمل المسند إلا أحمد شاكر. وهذا تتابع اعتراض أهل العلم وده اعتراض بقدره. وذلك الشيخ الألباني يقول استددت من القدامة أيام استفادة وقال لما استفيدنا المحتزين إلا من أبسال أحمد شاكر. على اعتراف بقادر الرجل وعلمه. واعترافهم جميل ونبيل. ثم الجهود التي بزلت التي تبذل الان من جهة مؤسسة الرسالة لبعض هذا الكتاب وتحقيقه من اوله والالغاء في اعمى الشاكل. وان كان الالغاء ليس فيه كبير قيمة لانه لا يساعد وهو شعيب الانعود حضر الغطاء الا الاستفادة من قد اعمى حتى جاء هذا الكتاب بحوالي ستين مجلدة ستين مجلدة هذا الكتاب بات مخطوطا بخطيات الشيخ في المعرض الماضي إعلاما للناس أن المسند قد يعني تم تحقيقه وسينشر عمّا قليلا حتى لا يفكر أحد في أعادة هذا الجهد ويبقى صنطيرة. على اي حال. وبعض الناس لك يأخذ استعجل بهذا الجهد اللي وجدته من ست الرسالة. فأثنوا اعباره ناس اخر من طلب العلم حتى خرج الكتاب ايضا في ستين مجلد وهو المطبوع الان. ويوزع مجانا على نفقا بعض الغراء مكة. ولكن الكتاب لم يقضع الا من حوالي ثلاثة اسابيع فقط. يعني لم أرجع على الكتاب مجانياً إلا مؤسس السبيعي فقط ولن يجب الكتاب بين بعض. كتبنا حكى قصة العمل. الكتب الخمسة وغيرها من الكتب. ولم يتفقوا منذ القديم على أن الكتاب ستة. ستة بقول أصول السنة لما يقول هذا الكتاب ولا في أصول السنة. معنى اصول السنة اي كتب الستة اصول. وهي البخاري ومسلم. وهما يؤثر على الحديث بأنه متفق عليه. لو قلت لك حديث متفق عليه اي رواه البخاري ومين؟ ومسلم بعيد? ولو قلت لك حديث رواه الستة يعني البخاري ومسلم وابنهول والترملي والنتائي والنمين وابن ماجم. بعيد? هذا الذي يقال عنه الستة او رواه الستة واذا قيل لك رواه اصحاب السنن فاعلم انهم امو داود الدرنبي النسائي الانواجه هذه الكتب الاربع تسمى كتب السنة ويضافة الصحيحين اليها تسمى الكتب ديه الستة هنا يغمز غنزا هنا يغمز غنزا اللي هو قطار الثلاثي طاضلة تقول لك ابو طاهر السلف ها؟ مش كل حدا بقى كده سلف السلف بجاسب لان جالته جالته سلفة كده كانت مهم؟ سلفة هو مش السلف، معايا؟ ابو طاهر قال ان الكتب خمس عدل ستة على الدماجة عدل ستة على مين؟ ابن معزة ليه طاهر ما عادلش قلت لانه ما يستويش لبعاظ من الاصول. ليه؟ لان كل من صالنا به ابن كل من صالنا به ابن ماجة بقية الكتب الخامسة انه ما هو بعيف هو منكر. انه ما هو بعيف ومنكر. وما راه وهو موجود في احد الكتب الخامسة البقائل النسرة ورد نسائي فهي موجود فيها سواء كان صحيحا او ضعيفا. على اي حال العبرة بما انصرد به ابن ماجه عن الكتب. ولما كان انفراض ماجه عن فقية كتب ضعيفا وامكرا لن يعد ابن هذا الكتاب من أصول الاسلام. وده رأي زباة وجهها. رأي زباة وجهها. والانجح منه ان يعد سنة من أصول الاسلام. الأوجه من ذلك ان يعد سنن الثانيمي من اصول الاسلام الستة. لماذا? لان سنن الثانيمي تعلى اسانيب وانقف اسانيب وفحشتهم مما بواب دماجة او مما او سنن ابن ماجة. بل الثانيمي نفسه متقدم في الطبقات على مين? على الرماج البيعيمي نفسه متقدم في الطبقة وهو لا على الناس من البيعيمي فكان الحق ان نعد الكتاب السؤال من اصول الاسلام لذلك هي المشكلة حصلت الزلعين المستشرفين لما قم يعملوا المعظم المفاهص لأصاب الحديث هم اللي اختار كتابه البناجع هم أيضا فض هي حضيض كثيرة وقد جاءنا هذه الأعيرة اللي فرض بها الإمام البناجع يعني ليست ناقلة وإن قيّة بالنسبة لبقية الصفات أنا قليلة لكنها بالنسبة لحكم البناجع لحكم جلسة البناجع هذا قليل ليست قليلة. وقد جمعها الحافظ البصيري في كتاب سمعه مصباح الزجاجة في ذلائل ابن ماجه مصباح الزجاجة في ذلائل ابن ماجه. كما عمل البصيري هذا رحمه الله زوائد على كثير من القطر. فعمل زوائد مسند ابن احمد ابن حبل على قطب الستة سمعه ضغاية البقصد في ذلائل وما لا ثلاث الزوائل التي ترى لها الكتاب زائلة عمّة في اصول الاسلام او عمّة في كتب التي هي تسمى اصول الاسلام السبعة معايا وهناك زوائد ابن حبان وزوائد ابو يعلن وهي التي صدعها اليماء ابن حاشر حاجب... ابن حاشر لا ابن هيتبعي كمان هذا يقولون لي، هم لك إن ذلك لما يقوم يعملوا مو مقامو بات الحديث اختار المتصالي المسلم أبو دهود الترمذي النسائي تقر ما أقول، ثم أدخلوا مع هذه الثلاثة مع الستة سياتس كتب مصريات، مثل أحمد حسن فوّق المالك ثور الترمذي. سنة الداريمي لحد هنا ممكن تقول تفهم بس شو الحين عمل سنة الداريمي فكان بالإنكار تاسع سنة الداريمي وثالث سنة بيكتب ما جاء لحد ما الحافظ البزدي الحافظ البزدي فعمل مرجع اطراف. أو فاهم اطراف. على طهرة اطراف لوصول الاسلام. هذا الطهرة هو استخدم اطراف الجده والسده كما اتفقنا عليها من اخوصنا البيئة سنة ابن مهلا. وضفنا الى الى الكلام وعمل اليوم والليلة للابغام النساء. اذا هنا الحفظ النسوي يستبعث كتاب سنة البيئة سوره ثاني سوره ثاني ستابعه لسنة جناجه معجم الاطراف والمعجم لأطراف الادانيب ان معجم الاطراف فرابع عايز المستشرقين كتاب معجم اصطلح الحديث وايضا اطراف الادانيب فاينا كتاب تفسر تحفه الاشراعي في معرفة الاطراف لابن المرزي طلب الثلاثة الاطراف يعني اطراف يعني الوقت لما اقول لك خرج لي الحديث الذي يقول علاية المناسب ثلاثة اذا حدث اكذا واذا وعد اخلط واذا اتم الاخان ومعاك انت كتاب فيه اطراف الاحاديث اطراف الهتون بعد ذكر الاول الحديث. فأنت في الوقت المطروح ده محس في هذا الكتب الذي برناه يديك. حديث حاس عنه ازاي? حرف العين. علامة المنافذة. حرف العين عاطل كده. حرف العين ثم اللام. لا مالف. هذا بداية المدل يسمى طرف المدل. طرف الحديث. والحديث له طرفان. طرف من جهة وطرف من جهة طرف من جهة الاسناد وطرف من جهة المدن. فهذه الطرف المدن. طرف الاسناد هو الصحابي الذي يروني هذا الحديث. فلو هذا هو الله رغم ندروا الحديث فأنت تذذل إلى كتاب تحفة الأشراق مباشرة، وزأتي بمسند أبي هريرة. ثم تنظر في سورة مباجة. من الضالة عن أبي هريرة سعيدك أبي سعيد المخطوري تبحث في حرف السين من المواجع الاميه وكمان اتمنى الراوي عن سعيد الصغيري تبحث حرف الميم عند محمد بن موسى الصغيري تبحث في حرف اليم من الذي روى عن الصغيري حباد. تبحث في حرف الحاء عن الصغيري كده حتى تطرق الى طرف الحديث من جهه السند عن يوسف بن اشرف وطرق الحديث من جهه المتن عبد مين عن طريق كتب المفارس أو عن طريق كتب الأضرار. فرواج لكل كتاب الآن فعالة دي سبيل الساعر سائر. فتبا الساعر سير أصلا. ده من ذا فارس وده سائر بنمازك وده فارس البخاري. معنى ان انت تستطيع الحصول على أي حديث في أي كتاب كتب السنة عن طريق هذا الكتاب الذي سُمّى أضرار. بعيد عن الذي سُمّى انا عايز اقول لك ابن الفارس بخير الاطراف. اه غير البعض والفحض. يعني كتاب الاطراف لما الوقت تقول انا عايز اعمل فارس لسير بماجه. عشان ينسل علي الهجوم للحديث انا قلنا عرف طرف الحيث ينسل علي الهجوم. ايه. باشي والمؤجر المصاهرس شيء تان. ايه واني ببعض كده خرجنا عن الموضوع بتاعنا. المؤجر المصاهرس فغذفته اننا ابحث عن الحديث من خلال كلمات الحديث مش من خلال طرف الحديث لعم خلال كلمة في داخل الحديث لا يشترى ان تكون اول كلمة ولا ثاني ولا ثالث ولا اخر كلمة اي كلمة في الحديث ويحصل بك ان تتخذر اغرب كلمة في الحديث كما في الحديث هذه دربناها ومسلنا بي علامة المنافق ثلاث اه? اذا احدث كبا. وانا وعد اخلط. وانا اعتمنا خلط. فالما اجي على هذا الحديث في المعضة المطارس. هل يطور ده منه? اقول غيره على نفس. مفيش كانت بنتا. لماذا لان المعضة المطارس ده? ما يوش علاقة بالاسمين. اما المين علاقة تفض الاشراف. لما جاء ابحث وتفض الاشراف تعرفشا حسب طريق المثل وأرفاض المثل إنما لابد أن ينضب إلى ذلك الإذناء حتى بحثتي. أن يطيع بحث فيه أن وذلك يمكنه اسمه إيه؟ معظم الحديث أو المعظم المفارث جاء أرفاض الحديث ولا تقل لأطراك الحديث أو المقدمة الحديث الأوائل أو الأعابيث وإذا نقول لأرفاض الحديث هذا اللفظ في الأول في وصف الامر لا للمناقش فما هذا الحديث الذي مثلنا به على المناقش ابحث عنه في عدة فواصل ارفض عنه في اللي من علامات من على هذا المناقش ما في شارع ثاني من ثلاث سكت ابدا اللي بناخذه ما انخرنا بناخذه اذا خران واذا خان ما تتحدث ها؟ المعبودة من إذا حدث ما تتكذب وغير ذلك من المعدة لماذا؟ لأنك تتفرغ الكلمة ومترجع على أسواع ثباثة إذا جرت ثم تبحث عنها بتروح للمعدة بنفارس بتروح للمعدة بنفارس وتلاقي ضب الكلمة بتاعتك موجود يعني بتقول مثلا حدثت وحدثت وحدثت وهي ذلك من جميع الأوسط التي أدت بها الكريمة فانت أسرع عبد الحدثة فتفاشل أسرع على حديثة لأن الحديثة تكون تفضع رهات فتردف في حياتك في أطراق الأطراق وما تلاقيش لأنت بقى تكون عارف أنت تبحث ازاي أنا أحيث مدد إيه بردد ما حدثة أول الأطفل أن انا هكي على أطف الكريمة مدد حدثة معايا ونحن المادة موجود الكلمة بجميع الوناسة والبطاعة فنرجع للحرف المنظوط اللي انا عايزه في الحديث الاماني انا عايز ما تتحدثها فنرش بقى لك لا. بحديثها لازم ممكن حديثها بيوتها كلمات كتيرة فضيع وقت لكن ما تتحدثها انا عايزها انا المصروف بحديث حدثها حدثة فانساي واذا حدث كذف يقول لك الله البخاري كتاب كذا وبكذا اه فاسم كتاب كذا وكذا. اه اه احمد كتاب كذا وبكذا الجوهر مو قوي بس كتب قطط صح صح دائره كلوا البخاري مسلم ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجه والكتب الثلاث اللي احنا عندنا زي كذا احمد وممالك سنن الترمذي معايا ولا زي البخاري حرف ولا مسلم ميم ولا ابي داوود دال ولا الترمذي تاء على فتحه ولللمار إن ثالثين ونماجة بحرف جح عليها شوطة، بعدين ولثاليمي تالية وعلى فتحة عليها فتحة ولم ضبط ذلك صام عليها فتحة ولي احمد حم على سطحه كده تمام؟ ننتقل بقى بقى؟ وابدوا لكتب تانى البخاريخاء حزن مين؟ ابو دروس دهير ان السايسين كنوزي تاه ابن ماجا جاه احمد حم موتى طا الثالث الثالث مين؟ دي عيه مدحك كل عيه مدحك كده زيادة نظر دي الفور ايضا لخدمة الموضوع انا مقولش ده خدمة اللفظ انا بقول لخدمة مين؟ لخدمة الموضوع لخدمة الموضوع وهو كتاب مفتاح كلوزو الظلنة تسمى كتاب ماذا؟ مصطح أي مصطح مصطح دعاست تحيي عليهم مصطح ايش مصطح مصطح مصطح مصطح مصطح مدتعاش مصطح الكتاب ده يدور 14 كتاب ده طب ايه؟ برقع كاش كده هو مؤلف واحد يعني مؤلف ومؤهر تمام مجلدات ما بنسمعش كام؟ بتاع كتب بتخترعوا قصيده مجلد واحد واشكى كام كام كتاب بتاع هذا الكلام كله مستفد ده, هو الوزن ده كده كلام هو كل ما يظهر حجمه يتقل وزنه ايوه ده تاكد مستخدم الظنة قلنا ان هو فيه موضوع مش بالكلمة يا في الواحد انا عايز ابحث في الموضوع المفعص عن موضوع اليمان بالملايجة الموضوع اليمان بايه؟ بالملايج سادعم كده في الموضوع المفعص وانعلي لا قد له بقونا فيه انا عليه في المفتاح. هبصر ايه? الاراضة تحت باب الايمان. هو فوق كده يقول لك الموضوع الايمان. فوق خلص. الموضوع بس انت باسم الزبي. ما عارف انت يدعوه عليه? مش معروض جمال ما يدعوه لا يدعوه بسرسل عمل الكتاب. وقول لك تعال اتعال انت هو عليه? عسان اقول لك فين? فين. انت بعارف ان تبدو على اين الظهر. ما يصحش مثلا واحد يجب مدور على العالمين بالمائكة او الحمال بالغري او بالقبر ويروح يدور في كتاب الشدود. لابعين بالحدي ده بقى علي. انه قوم عليه الحد. فهو نفسه عرفه وعين يدور على اي موضوع ويروح ده لرأس هذا الموضوع موضوع في كتاب المفتاح. سيجيب كتاب الامام بالملائكة قولت الملائكة صفات الملائكة من اي شيء خلق الملائكة عمل الملائكة تقسم الملائكة ويجب لك يعني اضغى وفصل الملائكة وتحت قولهم هال فرع ابن العلميدي هلوحي لك على مرادة للبحث في الكتب الثالثة بس موالي اختصدي اللي هو اللي هو لقص أربع حلق صفور اه لو قام لقص قام لقصدي بالنسبة حد عشان كذا تبتجعو انت بقى حد عشان كذا موالي بكذا اسمه فين هو يا وعرب ترميح تغييني عن هذا الاختلاو على فكرة عمل اللبنة الاستشراقية هذا الموضوع الفرس فارس الموضوع من فارس ومتعقل السنة من اعظم الاعمال التي يهتم بها المسلمين أن ينبغي ان يكون اعظم الاعمال لكي تكون المسلمين ده حاجة فكان مضلة المؤمن الحجمة مالة هو الحقيقة كان بعض النقص الذي يفادله. في المعدة المفارس التبركه أستاذ كامل من أهل العلم في جامعة المالك المسعود. فوضع هذا الكتاب وهو صمير اللي اتعاملها صفحة. وضع هذا الكتاب او تفريغ هذا الكتاب في المعدة المفارس يكون اكتبا كاملا. ودع عنك بل نفس الله كبيره وهو صميره براعف الحديث. ان يقول لك لا يحل اقتناء المؤدى من في بيتك رجل من آمن عين قال هذا الكلام ولكن يعني الحقيقة بآهر بالفقر والفصول اما الحنيس فهو حاسب ليس هو حاسب ليس وكل انسان انتكلم في غير ميزانه ادد طمد وبرنان عليه سيناميزه واسماعه ومريديه كل واحد يوم قام على المعدن والمرس حارقه. المعدن الفارس الآن تبنى في السنة 370 جنين ها؟ شو رح الجاه الآن مدين؟ إلى أي نتيجة؟ كل واحد يوم راح حرق المعدن قلت الثالث قلت عندك المعدن الفارس قلت له أيهم قال لي لا يحل أن ليه؟ فهي يصير في السنة أنه حرق. قال لي لا الشيخ بتاعنا قلت أنه حرام. حيان اخطناه وحرم الانجيل مش حرمتها واختقناه الانجيل نفسه مش حرام، فقال ما ده شفر من فقال له احمل الفاظ ده على فقال شيخنا على كده يعني لا ينصد أبلاً فقال على اي حاجة اخطتها ممكن انت بقت قول لي حرم قال لا لا انا معرفش بس فتمالات من التقليل المغموط فرح الشيخ وجاء قال لأن الشيخ تتنبع مدد هاردة والنصرة الخاصة اليهود والنصارى فوجد ما فيش مدة في كتاب مجرد وفارس اثناء هارونا صحيح قال نعم والله إن صح هذا عن شيخك فانا اوقل انه لم يفهم كيف يفتح هذا المعجب وكان الكلام في المعرض الضوية لكتاب من حوالي سنوات وكان طبعا احدا في المعرض الضوية يعني الكلام موجود فبحثنا عنه مادة هوا لأهيئة من الحلس ومادة نفرة اهيئة من الحلس فيها الضوية والنفرة بالحلس انت متاكد ان هذا الكتاب فهل يمكن فيه نقد طبعا لو بده يلمس الحجر ذلك الشيخ قل على اي حال هذا عمل علمي مبارك ينتفع به المسلم بالشفاء بالصحه اينما وجدها التمس لو قالنا العودية ضرب على مسلم وهو غني فقرا مثل هذا حرام ما موقف المسلم في هذه الحال يقول له والله يا هو ما الداخل من ذاك مفهرة ولا يقولنا يمينه ده خدسة ولا مش فدا يعملوا تعالى للعصر الحديث العصر احنا فينا التالر على السنة اصحاب الانوال وعلى العظم لان العمل لاحتاج الى اثنين انه قالوا احنا عمزين نجمع السنة عالكم دولتا والدعوة دي اظن تعالوكم من المعظم ما هم كوسيني عارف؟ ها؟ تعالوا السنة على الكمبيوتر حتى السمك ثالثة. أنا كنت شغال مع روساتي غتالة مع شيف شغلة أطفال ثالث 82 وثلاثة وثمانين واربعا وعشرين وخمسة دولار. ونتكلم مع الشخص ثم روساتي غتالة اللي طمر اللي ما تقبل تحقيقكم ماشل. اللي أنا بعقول سحر مرتزح توان بينه معرفة وصحب المدينة. انا كنت شفاية معها 4 سنوات. كان بيفكر قبل ما اتولدت ان اولا يجنع بس كانت فقير ايامها. لما فاية مليون اوليز. هو وهو رده على الفكرة. الجهاز العلمي. انت تعمل سدق الصنع. يعني معناته ان لا تقول لعرف 1000 وطلبهم يشتغلوا في المشروع ثم لما صار عنده لما صار عنده المال والجهاد هذا العلم لما رش عماد رف وسنت رسالة جاء تحقيق في القاهرة في المغرب في الجزائر في تونس في السعودية ثلاث مكاتب ووصلت على الشيخ عبد الله عبد البشل التركي اللي هو مدير جامعات بنسواد في الرياض. ورغبتك في الورسل هو مثل شخص عيد المكان غريز وغذر ذلك من المكان المهم يلاقي قطر جادره <تصفيق> فلتطب انت عندك المارة عندك بالفهاز فقال له الضمري ان يشترك طائل واحد خشل الفشل خشل الفشل طب ايه وضع لحد قال ان التقدم التكنولوجي في استمرار ونوام فربما يجبع السنة على الكمبيوتر لصفة بعينة فالعام القادم يغلق كمبيوتر احدث منه في انتهى مشروع, مشروع الرسامة خطبك رجالي؟ خايف جاء هولا فلما كنت شغال بقى ده مناسك مكتب للتحقيق كانت فات إلى 87 اميلي في المعرف وقال لي انا عرفت انك شغال الريان وعايزك تتوقفك في مسألة مشاركة الريان لي في المشروع فالحقيقة كان لدي احمد توفيق فقال لي انا مستعد كان يتكلف المشروع فدوان دعبولي قالوا نتكلم عشر مليون. احمد يوقيت قال له انا في هذا المشروع عشرين مليون. انا كنت فرحان جدا. لا لاجل ان احمد المشروع. ولا لاجل. وانت اقول اشترك المشروع. انا وانت المستفقين. طيب? وانت بتعرف. وانت عمارك. وانا كنت حريص. كيف تعلن اصحابها المكر والدهاء لو لم يكن لهم دينا يردعوا عن ذلك. في مثال ما. احنا الثلاثة. واتفقنا على المشروع. وبعدما اتفقنا وصلنا المراحل الاخيرة وجدت الوان يتحول بذولة 80 درجة ويخوف احدى المشروع ومن الخسائر التي يمكن ان تلحق بالمشروع حتى اعتبر احدى في نفس البجلس في الاخرين وقال لا الاخر مستعيب هو المسلمين فقال ربوان والله للأسف الشبير يا اخي انا كنت اتفادر مستقر في جواري ثم لما خرج رضوان وسافر الى الاردن وانا كنت في الزيارة عشت ايام بعدها بحوالي سنة بالاردن ف وجدت برنامج وكان كله متخش قال لا انا كنت عايز اخد رحمه كنت عايز شايف كنت عايز اخد رحمه واستمر ثلاث سنين بالشروع عشان انا كنت عايز ادخل في المشروع لوحدي ها وعايز اامل تهوداتي في سبيل في السوق وانا كنت اعتقد ان دعوه ويأتيس من الاحد الا احنا توقف لك. فكنت عايزة اتنبوا يسير. قلت اعوذب الله. وهل عليها في الحالة دي? فلانا اعلمت بها ادهاب الخدس الا هنا. وانا اعلمت بيه اعوال لكان احنا تعلمي اكرم لذلك. لان المشروع هو فشل في مهنه. وانسق عليه بخصة ملايين وانتا المشروع ده ملايين. هي اخرى تسمى معاستة اقرى الخيرية. بيقولوا خيرية ولا خيرية لا حاسم. بيقولوا خيرية. معاستة اقرى دي تابعة لسالح عبدالله كامل الرجل السعودي الذي يملك عشرة طلوك في السعودي. بمتجوز مين هنا؟ استفع بالسرط. خطبت. وهناك جرع بلال. المجروع جمع معرفش حوالي فتة كتب بعد سبعة. ونجمع في غيث التعاسح. واللي بتناهوا نفسهم. دي اللي الثانية في خدمة السرطة. وقدت اقلت. وكما قلت ان يا اهل الدارة وقايم عليها اولا ان يصفك تنسل على الكمبيوتر لو قلت له اطلع لك الكمبيوتر فانيس كده معرفش اطلع فماك اللي يشتغي الكمبيوتر نفسه كيف يستخدمه يعني لاعرف الكمبيوتر بلا كتلوك ويجب يزور بلا وساها وحاول اخرى اتنوز الاد الكويت على قد بعد طارد العلم صلافاتهم ولكن خطحوا الله وقاتلهم وذلك الحاجب الكاثر اللوين سيدان حسين دخل على هذا الدار في حمال على الكويت فأحرق الدارة بما فيها وكان منها هذا المشوعين دي المحاولات وفي بذلت وفيه محاولات هربية بتاني مثال يعني موت لا معرفش على هاد بايدلان دي واحد واحد ديه معكوتي بالصدق على مع كموتر في بيته هيخلص امتى ده أقوله معنوساتية محاولات فرديّة. أنا ذكرت القصص تلك لنا حتى تعرف أن ما فعله المستشرقون إنجاز في الإسلام مع الإسلام. نعم. والنصف يعني نصف حتى النصف. النصف ينصف حتى وإن كان نصف أو صاحب العمل كثيراً. فهذا الجهد الذي بذل المستشرقون. كتابة مرد المطارس. وكتابة صاحب للسنة جهزة عظيم جبار. وهنا لسنة الاسلام تأتي من المولى. عدد وتأثر من السشرقين. ده سنوات عديدة. كما نفس الفريق غيظة توصل على كتابة مرد المطارس لألفان من القرآن. هو نفس الفريق. قصة سكرة كانت لديه سأترأى على موضوعات الحديث وعلى أصاب الحديث وعلى أطرابه وعلى آية القول الكريم لا هذا لما يتبني هو أنا انترأى رأيت القادر على بعض العلم من قصر لبقناة القصر كان الشيخ محمد الثالث بالباكس لا سابي وانا كان واجب معناه كان مكشفين من قبل نعم هل ستباب حسين كافر كفر الله من يوم الله؟ فأنا هل ستبابني ليحلف لها بجاعة ورجاتر وخالي من يوم الله؟ قال طبعا كان مصر مش مش مصري. يعني... مصر أنا مش محتاجة مصر دي مش محتاجة مصر فشل هدى عربية؟ فشل ايه؟ فجأة تتجاهكم بسر والله أخي الأمر يعني لو امتعلموا ولا ولو امتعلموا بالعلم معين فلو قادم بعد الاخلاص لانجل تغيب تجارة وتجارة بحثة وكذلك وانا غمت حتى لا قال انني اعمل اشخار سطر الناس فكيف هتأخذ الاخلاص فانت قد سمعت الكلام وقد سمعت المحاورات والمدورات الذي تمك بإبعاد الناس وتطرده ها؟ زيت أنه ما فيش كان علم الحقيقة كفر يقول لهذا العمل أقوم حالياً بفعاثة تحديث البخاري أبجالياً من البحث في مراشده الأحوالي 2000 حديث مع الإشارة إلها أطرافه في نصر كتاب ومراشده في من موجوده لكي بالفعل فإن أطرم إيجاد أهلاً باستفادة به بدلاً من بعض الوقت والحقيقة في كتاب جس مفتاح مختلف الصحرين هي اعترف الملائة الصحرص اعترف المخالي ومسلم ولكن هذا الكتاب طبع قديم من زحول المائة تعالى ومخالي ومسلم طبعه بعد ذلك طبعات مختلفة عن الطبع الذي يتمل علينا صاحب مين؟ صاحب هذا الصحرص فوليذا صاحب هذا الكلام يستعين بهذا الصحرص الذي يتحدث عنه ويستحطه الحين ويصحح نوع بصحة الواقع. فأنت أفضل بذلك يستطيع الكتاب في صورة احسن. نقول هنا في الكتاب في رباد القطور الخامسة ابن وانه وانه تبقى الحاجز المتاري السلفي في الرسول الخادسة يعني المتاري بالرسول ورسول عبدالرون الترميل والنساء ولم يحضر من عمين ابن ماجا. على صحات عبدالر المسلم والنظري. هذا قد تساوح. لأن نضع على صحة أهل الكتب الخامسة أهل المشرك والنغرب لا ولا حتى عن المشرك ولا حتى, حتى عن المشرك والنغرب إنما ألقى من مشرك المغربة لكتابين أهل الخالي ومسلم أما بقيء الكتب الخامسة ويها الترميذي وأن نردها على صحتها أهل المشرك والنغرب كما قال أبو خلال السلفي وقد أنكرت الصلاح عليه أيضا وغير من الصلاح فقال ابن السلاح وهي ذلك يعني رغم الذي لا عليه على المشكل والمغرب الا ان تبقى اعلى رتبة يعني كتب الخارطة السل... او كتب السلاح على هذه الخصوص تبقى اعلى رتبة من كتب المسانيد كالمسدد عبد بن ومسد ومسدد بخير المخلط ومسدد احمل التحبل والتارمي ويعلى والنظار وعبد الولد الطالسي والحسن ابن سفيان ويسحاق ابن العويل وعبد الله بن موسى وغيرهم فعلى تفقى هذه الكتب التي نسميها غصب الاسلام أعدى رتبة وهو مزاني وفح الحديث من هذه الكتبة التي ذكرناها بعد ذلك لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه فالأهل هذه المسانية يعني يذكرون عن كل صحابي ما يقع ده من بين حديثي بجنس النجار على الصحة والدعاء. بس أنا على صحتي والدعاء. في الدولة والكثافة التي كانت في الصيف ذكرنا أن الكوخية كان لاو شون. ومستك كان لاو شون. كان لاو شون. كان لاو شون. وعند كان لاو حتى النواجد كان لاو شون. كان كل واحد من الكوخين احيانا الا أن من اشترك يبقى أقوى في المكان لم يشتري. تم لم يشترط بل كان بعد اهل السنن والصحيحين شرطه كان اشد من شرط البخاري كان اشد من شرط البخاري وفي هذا الزمن بعدناه العلم لكن على اي حال بعض العلم قائلا ايضا ان النسائي كان له شرط في كتابه اشد من البخاري ومسلم اشد من شرط البخاري ومسلم وإذا رأيت نفسه نبه إلا أنا على أي حال قد قيل وأنقله إليكم أقول من خلال حديثك تأخذ نفسي الزيادة في طرب العلم وشكل النحلة لتحصيل العلم ولكن أنا ذلك وأنا في الطلب وفقير فما أذكر أنني أكملت قراء فماذا أفعل؟ لأ لأستفادة من هذه الهمة وكيف في خسوات للوصول لما اضمع عليهم اقصدوا ماذا بعد الناعة ان شاء الله تعالى على عدة حال اجاوب عن عاجز الحديث قبل خطره كانت صحابة الله تعالى عليهم ما يجيبون في المسألة إذا وقعت فإن وقعت أعاد الله عليها وما كان يسألون ماذا نفعل بعد أن نفعل كذا وإذا وقع كذا فماذا نفعل ولكنهم كانت اذا وقعت الواقعة تكلموا فيها وتحدثوا فيها. وهذا ذاهم جيدهم جدا معقود لكتاب اصول الاعتقاد لجمال كاهي. فرج عليه سيدنا في هذه الأهمية. كتاب اصول الاعتقاد لجمال كاهي ذكر هذا في ان الثلث لم يقوموا يكتونا ولا يجيبونا في مسائل لم تنزل سيدا نظر تعالى هذه المسألة وعما هذه الهبة العليا نظام تعالى ان يحمدها عليك وان يبيبها عليكم فكان الاهل العلمي سابقا لغضراتهم هناك سلطة كان الواحد منهم يرحل بطلب العلم الا بعد ان من علم اهل بلده. من علم اهل بلده. فاذا من علم اهل بلده وتفكّن من فذلك في حقه. وانت اذا فرعت منطلع العلم هنا او هناك فلاك انت حد بعد ذلك الى اجلّة مشاريعنا تضغط كنت قاني على بارك ونسألت على ان يرزوخ اليكم الدولة التي تتعلمون بها في فرد حتى تكثر عدوى نافعا في جرحة المسلمين وانا رجل ان شاء الله بالدرس الادوية بعد مع المعيقات في الصحيحين مع المعلقات وانا الاخرين قول قولي هذا وانتقلوا لكم وانتقلوا لكم وانتقلوا لكم مع دول حمد وانتقلوا